وَالَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍِ سَُّ مِن نُطُفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةِم ثمَُّ يُخْرِدُكُمْ وَاللْدَرِي مِن تُرَابِ ثمَُّ بِن نُثُفَةٍِ ثمَُّ ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّاهُ قَدْ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَّسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلِتَذْرُوا أَجَلًا مَّسَمًّا ولعلكم تعفلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له لم تر الى الذين يجادلون في ايات الله ان لا يصرفون لم تر الذين في ايات الله ان لا يصرفون الذين كذبوا بكتاب وبما ارسلنا به رسلنا الذين كذبوا بكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون, فسوف يعلمون ذِأَغْلالُ فِي أَْنافِهِم وَسَّلاسِلُ يُصحَبون ف تَغْادُف أَْنافم وَسَّلَاتِ لُسْحَبون فِيحَممِثَُّ فٍ مَثِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ أَمْ مَثِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين ذالكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذالكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أَوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَنقُلُ أَوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين, الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذين عدهم أو لَكَ فَإِلَيْنَا يُدْعَوْنَ